يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيل يا دهر أف لك من خليل كم لك بالاشراق والاصيل من صاحب تهروا لا يقنع بالبديل وانما الامر الى الجليل وكل حي سلام عليكم